منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنا نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وابا قالا جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك وموسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وإن يحشر الناس ضحى فدوّل فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لموسى وينكم لا تفتو على الله كذبا فيصحتكم بعداب وقد خاب من افترى فتنزع أمر بينه وسب النجوى قالوا إما ذل الساحر ليريد أن يخرجكم من أرضكم بزحمة ويذهب بطريقتكم مثلها فأجمع كيدكم ثم أتى صفا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 إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربها هارون وموسى قال آمات لو قل قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعنا أيديكم ووجلكم من خلاف ولم صلبنكم في جذوع النخل وَلَا تَعْلَمُ النَّايِنُ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ قَالُوا لَن نَّكْثَرَكَ لَمَّا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ الَّذِي فُطِرَ نَفْقًا فَظُلْمَاءَ تَقَاضَ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيُفْرِغَ عَلَنَا فَتْعِيَانَا وَمَا أَكْوَتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قدام الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدنين تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولا قد أوحينا إلى موسى أن أضرب بعبادي فضرب لهم طريقها في البحر بس لا تخاف داك ولا تخشى فاتبعهم في العون بجنوده فوشيهم من اليمن ما وشيهم وأضل في العون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنذناكم من أذوكم وواعدناكم جلب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن وسلوا كنوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبه ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى وإني لغفاه لما تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم هم أولئي على أثري وعتلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضباً أسفاناً قال يا قوم يا رم يعدهم ربكم موعداً حسناً أَفَقَالَ عَلَيْكُمْ لَهْدُ وَمَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوَاعِدَهِ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوَاعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّهُمْ مِنَ أَوْزَارِ مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَفْنَاهَا فَقَدَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أنقى فأخرج لهم عجلا جسدا له أخوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون أن لا يرجعوا إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هؤون من قبل يا قوم إنما فتيتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفع صيتامري قال يا بني أم لا تأخذ برحيتي ولا برأسي إني خشيتها تقول فانرقت بين بني إسرائيل ولم تنقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصوت بما لم يبصوا به فقبضت قبضة من أثر وسول فنبدتها وكذلك سولت لنفسي قال فذهب فإن لك في الحياة تقول لا منساس فإن لك موعدا لا تخلفه وأضر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم ننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل كل شيء عما كذلك نقص عليك من أن ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة هزرا خالدين فيه وساء يَوْمَ الْقِيَامَةِ القيامة يَوْمَ يوم فِي في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زلقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَدَمُّهَا قَعْصَفًا لَّا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَنَاسِعُوا إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّبَاعَةُ إِلَّا مَنْ أذنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خلفهم ولا يحيطون به علما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 وَقُرَّبَ الرَّبُّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا فَيَقُولُنَّا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَوَ ۖ إِنَّكَ لَا تُجْرِمُ فِيَّ وَلَا تَعْرُى وَإِنَّكَ لَا تُمَؤُ فِيَّ وَلَا تَضْحَىٰ فَوَسْوَسَ لَهُ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أدلك على فأكلا منها فبلت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا جميعا بعضكم لبعض عدوه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 وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أَفَلَمْ يَهْدِلَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُرِنُهَا وَلَوْلَا كَرِمَتُهُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَدَلٌّ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 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً من زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا لقالوا ربنا لو أرسلت إلينا رسولاً آياتك من قبل أن نذل ونخذأ قل كلهم تربصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب السراط السوي ومن اهتدى اقترب للناس حسابهم وهم في وفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهيتان قلوبهم واسروا النج الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم الطول في والأرض وهو السميع العليم بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ وَأَحْلَامٌ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ وَشَاعُوا فَالَّذِينَ آَمَنُوا بِآيَاتِهِ كَمَا أُوتُوا السَّلَالَةَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ الْأَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا وما وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جسدا لا ثُمَّ صَدَّقَنَاهُمْ وَعْدَنَا فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ لَكُمْ فَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَصْنَا مِنْ قَرْنٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يرقضون. لا تنقضوا ورجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم أصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما داعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فادموه فإذا هو زاهر ولكم الويل مما تشفون ولهما في السماوات والأرض ومن عيده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشعون لو كان بيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العوش لا يسأل ما يصفون لا يسألون عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آله قل هادوبه لكم هذا لكم من معي ودكم قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أوصلنا من قبلكم من رسول إلا نوحي إليه إنه لا إله إلا أنا فاعبدون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 وهو الذي خلق الليل وانها والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا البشر من قبلك الخلد أَفَإِمَّا التَّفَهُّمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةٌ مَوْتٌ ونَبْلُوُكُمْ بِالشَّيْءِ ونَبْلُوُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُجْعَلُونَ وَإِذَا وَاهَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتُكُمْ وَهُمْ بِذِكْرٍ وَاحِدٍ كَافِرُونَ خُرٌّ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَوْرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَو يَعْلَمُ الَّذِينَ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينضرون ولقد استهزئ بغسر من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أمنهم آلية تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر ولاهم من يصحبون. بل متعنا هؤلاء إواباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ناقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما هؤذركم بالوحي ولا الصم الدعاء إذا ما يوذرون ولهم مست نفعة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفسه شيئا وإن كان مثقال حبة من خودر أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد أتينا موسى وعرون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشبقون وآتا ذكرون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 قالوا أجدنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال ربكم رب السماوات والأرض الذي فطعهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتم الله لا أكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم.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 ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قل لا يناركوني بغدا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كذا فجعلناه الأخسرين ونجينا ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَيْمَتٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلیهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حِكْمَةً وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِنَّهُ دَانَ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْغَمِّ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وداود وَسُلَيْمَانُ إذ يحكمان فِي في إِذْ نَفَشَتْ بِهِ غَلَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهُ سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا لَهُ مَا عَدَّدُوا الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ نُحَاسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ من مأسكم فهل أنتم ولسليمان الرحى عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشاطين من يغوطون له ويعملون عملا دون وكنا لهم حافظين وأيُّبَ إِنَّا دَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَنِي الضُّرُّ وَأَنْ تَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ فاستجبنا لَهُ فكشفنا ما به مِنْ ضُرٍّ وآتيناه أَهْلَهُ ومثلهم معهم رَحْمَةً من عِندِنَا وذكرى للعابدين وَإِسْمَاعِيلَ وإذريس ودلكف كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادا في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نوج المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربنا تذرني فردا وأنت خير البارثين فاستجبنا له ووحبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمنون فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون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 وما أغسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذاناتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وَإِنَّ دَرِيلَ عَلَهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِلْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ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 ثم في غيب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضت مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغ أشدكم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 ذلك بما قدمت يذاك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن صابه خير اطمأن به وإن صابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو القصران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد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 وَتَذَكَّرْ أَنَّ ذَلِكَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِـرِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا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 أذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم فياب من ناره يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار روحا فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حجير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد من نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيء وطهر بيتي للطائفين والقائمين والمكع السجود وَأَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَدِّ يَأْتُونَ كَرِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقَةٍ يَشْهَدُونَ مَا نَافِعَ لَهُمْ يَذْكُرُ رَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِمَةِ فكل منها وأطعم البائس الفقير، ثم اللي قبض تفثهم واللي فلذرهم واللي بالبيت العتيق، ذلك وَمَن يَعْلَم حُمَادِ اللَّهِ فَهُوَ قِيْضُ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَعَ عَلَيْكُمْ فَجَدَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجَدَنِبُ قَوْلِ السُّورِ حُنْفَاءَ اللَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَم يَالْسَمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيَاحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقَ ذَلِكَ وَمَن يُعْتَدِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَّةِ الْقُلُوبِ لَكُم فِيهَا مَنَافِعٌ إلَى أَجْلِ مُسَمَّىٰ ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى البيت الْعَتِيقَ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبد جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فالكرسم الله عليها صواف فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن يناله الدقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور